فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجه فأنجه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إن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 ولوطا اذ قال لقومه انكم لتاتون الفاحشه ما سبقت بها ما سبقت بها من احد من العالمين انكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاكلون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه الا أن لئن بعذاب الله إن لئن من الصادقين قال لئن انصرني على القوم المفسدين